ويستنبيونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انت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 اتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين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 أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون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 ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون